أَرَكَنَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا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 ضروا ولا نفعوا ولا يملكون لأنفسهم ضروا ولا نفعوا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر وفي السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الوسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا كل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما دعتهم وأبائهم ولكن ما دعتهم وأبائهم حتى لا نسُل وَكَانُوا قَوْمًا بُرَاهِفًا فَقَدْ كَذَّبُونَ بِمَا تَكُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَ وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 أولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويكونون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء اصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 وأن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 فَقُلْ نَذَهَبَ إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمٌ نُوحِ الَّذِينَ كَذَبُوا رُسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدَنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 تذبرنا تذبيراً ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يروناها بل كانوا لا يرجون نشوراً وَإِذَا أَرَأَوْنَكَ إِنَّهُمْ يَتَخِذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آَلِهَتِنَا لُوْلَا أَنْ صَدَرْنَا عَلَيْهَا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 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صروفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لَا يَمُوتُ وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِرُوَّحَمَانِ قَالُوا وَمَرُّ وَحْمَانُ أَنَا لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوَجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَكَمَرًا مُنِيرًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أراد أن يذكر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا قالوا سَلَامًا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 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرمت الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ثَمَّ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما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 وجنا ودللياتنا قروت أعينه وجعلنا للمتقين إماما أولئك يدزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما